ليس البراء تولوجهاكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ليس البراء قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله.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 ليس البراء تولو جهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ليس قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله.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 تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابٍ وَأَتَى حُبِّهِ وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابٍ وَأَتَى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 أت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفر رقاب.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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابٍ وَأَتَى وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وفي الرقاب إذا عاهدوا وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.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 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ والصابرين في البأساء والضراي وحين البأس. والصابرين في البأساء والضراي وحين البأس. والصابرين في البأساء والضراي وحين البأس. والصابرين في البأساء والضراي وحين البأس. وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ في في والصابرين في البأساء والضراي وحين البأس والصابرين في البأساء والضراي وحين البأس هؤلاء الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.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 هؤلاء الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دقوم اولائك الذين صدقوا اولائك هم المتقون اولائك الذين صدقوا اولائك هم المتقون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 متقون اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 ليس البراء تولو جهكم قبل المشرق والمغرب وَالْمَغْرِبِ البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال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 والصابرين في البأساء وَالضَّرَّاءِ وحين البأس أُولَٰئِكَ الذين صَدَقُوا وأولئك هم المتقون ليس الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابٍ وَفِرْرِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صَدَقُوا وأولئك هم المتقون ليس الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال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 ليس الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, من آمن بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى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 والصابرين في البأساء وَالضَّرَّاءِ وحين الْبَأْسِ أولئك الذين صَدَقُوا وأولئك هم المتقون ليس الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحرب الحرج والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بالأنثى.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 يا ايها الذين كُتِبَ كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحرب الحرج والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحرب الحرج والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 فَم نعرُفِيَ لَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَعُوا بِالْمَعرُوف وَأَدَاءٌ أُنْ إلَيْهِ بإحْسَان فَمَن عفي لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْئُون فَتِبَعُوا بِالْمَعرُوف وَأَدَ إلَيْهِ بإحسان. فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئ فَتِبَعُوا بِالْمَعرُوف وَأَدَنْ إلَيْهِ بإحْسَان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 فَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَع بالِالْمَعرُوف وَأَدَاءٌ أُْ إلَيْهِ بإحسَان فَمَْ نعفِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئون فَتِبَعُ بالِالْمَعُوف وَأَدَ إلَيْهِ بإحسان. فَمَ نعفِيَ لَ أَخِيهِ شَيْئء فَتِبَعُ بالِالْمَعْرُوف وَأَدَُنْ إلَيْهِ بإحسَان فَمَْ نعفِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَعُ بالِالْمَعرُوف وَأَدَاءٌ أُْ إلَيْهِ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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 يا أيها الذين كُتِبَ كتب عليكم القصاص في القتل الحرب بالحرب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيئا فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 ايها الذين آمَنُوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمحروف واداء اليه باحسان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 وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حياة يَا الألباب الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ في وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا الألباب الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ولكم في القصاص حياة لأل الألباب لعلكم تتتقون. ولكم الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة تتقون ولكم في القصاص حياة تتقون ولكم في القصاص حياة الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أول لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة لأول الألباب لعلكم في الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة أُولِّي الألباب لعلكم تتقون. ولكم الألباب لعلكم تتقون.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 فَمَا بَدَّ لَهُ بَعْدمَا شَمِعَه فَإَِّماَا اسمثُْهُ على الذيينَ يُبَدِّلونَه إنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّ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 فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ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 İnna Allah semiyun ʿalīm. İnna Allaha semi'un alim. İnna Allaha semi'un alim. İnna Allaha semi'un alim. İnna Allaha ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم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 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إن الله سميع عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فَمَنْ خَافَ مِن موسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَُْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَ فَمَنْ خَافَ مِن موسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَص بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَ فَمَنْ خَافَ مِن موسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصُ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَ فَمَنْ خَافَ مِن موسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصُ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَ فمن خاف من موصٍ جنافا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فمن خاف من أو إثما فلا إثم عليه. فَمَنْ خَافَ مِن موسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصُ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَ فَمَنْ خَافَ مِن موسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَص بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَ فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال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 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِهِ وَفِرْرِقَابِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا Wasa birine filbesrra i be Uule ikellediği sad qu ve uleke humul muttapun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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ليس الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ, من آمن بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى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 والصابرين في البأساء والضراوين وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون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 ان البر من امن بالله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال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 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابٍ وَفِرْرِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 ''Eyüha الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ''Fمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان''